ترى الصلاة الله أكبر بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وترى كلها في حمل حملها وترى الناس سكارا رماهم بسكارا ولكن عذابا وعي شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تغلاه الله. يا أيها الناس إنكم تن في عيد من البعث فإن خلقناهم من طراب ثم من مبغة ثم من على قط ثم من مبغة مخلقة و غير مخلقة لبين لكم و نخف في الأرح ما نشأ ثم نقربهم بفلا ثم لتدهروا أشهدكم وإنكم من يتوفى وإنكم من يرد إلى أرث ليعور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها لا من كل زوج دهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريل فيها وأن الله يبعث من في القطور ومن الناس من يجانب في الله بغير فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خصر الدنيا والآخرة ذلك هو المسرى المبين يجعو من عدود الله ما لا يقره وما لا ينبعه ذلك هو الضلال البعيد يجعو لمن ضره وأقرر من نفعه لبس المولى ولبس الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يهم أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة بل يندب بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن فيه ما يظين وكذلك أنزل ما هو ما Allah إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلِكُ مَن مَّعَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ عَالِمًا الْمَيْتِ وَعَطِيقًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا سَجَنًا يَطْهُهُ اللَّهُ عَالِمًا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَمَشْرِقُ الْمَغْرِبِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ فالصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينبعون والهدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صلاة فإذا وجدت جنوبها فكلوا منها, منها وأضعهم الباب فَإِذَا وَجَّرَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُّ مِنْهَا وَأَضْعَى طَائِعَ الْمُعْتَرِفِ كَذَلِكَ سَقَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّهُمْ تَشْكُونَ لَيْ يَنَالُ اللَّهُ رُحُمُهَا وَلَا دِمَاءٌ مُهَادُهَا وَلَكِيَ لَوْ تَبْعَثُنِي أَنْكُمْ كَذَلِكَ سَقَّرْهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَبَشِّي اشهد إن, ان الله لا يعامل من الذين امنوا ان الله لا يحيق كل ما ينكرون قل ان الذين يقاتلون لانهم ظلموا وان الله على نصر المظلومين الذين ظلم يومي نياره غير حق الا ان ي ببعض لقدمت صوانع وريعه وصلواته ومساجده ومساجد بكه في اسم الله كثيرا ولننصرن الله من ينصره إن الله بطريب عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أطاروا الصلاة وآتهم الزكاة وأمروا بالمعروف وله علم كر وللله عاقل الأمور وإمتدبوه كر قد كذبوا قبلهم ضمهم علهم تموذف وقوم إذا رأينا وقوم نوض وأصحاب مدينا وقوم في رموزا فأبليت لك فيهم ثم أخذتهم فكين كان كثير فكأيهم من قرية أهلتناها وهي ضالنا هي مارية على أوجها وبئر معطلة وقصر مشيدة أَدْرَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَىٰ مِيَسْمَعُونَ بِهَا. فإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْفِنُونَ فَبِمَا ذَامُوا وَلَن يُخْلِقَ اللَّهُ وَعَدًا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَجَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمِنِيتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم مذير مبين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاكسين أولئك أصحاب الجحيم مَا نُسَنَّ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إذا تَمَنَّى الْقَشَّيْطَانُ بِهِ أَنِّي أَجُنَّ وَيَمَّا سَهَّمَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَهُمْ يُحْكِمُونَ آيَاتِي وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَنَا يَوْمَ الشَّيْطَانِ ذِلَّةً مِّنَ النَّبِيِّينَ فِي قُلُوبِهِمُ الْمَرَضُ وَالْقَاسِيَةُ قلوبهم وَاِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ هُمْ جُنَاحًا أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَلَمَّا يَتَّقُوا قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَسْتَوِي الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ أنت تأتيهم الساعة بعثة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يوم إلا الملك يوم إلا يحكم بينهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحاته جنات نعيم. والذين كفروا وكذبوا بأياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرجقنهم الله رصا حسنا وإن الله لهو خير رازقين ليدفلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم كليم ذلك ومن عاقب بمثل ما روحب به ثم قضي عليه لننصر الله. إن الله لعب وهو ذلك بأن الله يؤمن الليل في النار ويؤمن النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن الضالين من نصير وإلى تلا عليهم آياتنا بيننا تعرفون بهم دونه الذين كفروا كاب يكذبون يسقون من الذين يأكلون اللهم أكبر وجاهدوا من الله أكبر واجتباكم وما جعل عليكم في من خرج ملة أبيكم إبراهيم هو سناكم المسلمين من قبل وفي ماذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عليكم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ النضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا مقلبا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعتون وَلَقَدْ حَرَبْنَا مَوْكَكُمْ سَبْعَ طَالِقَ وَنَا كُنَّا عِلِ الْخَلْقِ رَاحِلِينَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ لَمَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ بِالْأَرْضِ وإنا, وَإِنَّا عَلَى نَهَا بِهِ لَقَالِرُونَ فَأَنْجَأْنَا لَكُمْ بِهِ مِنْ نَفِيلٍ وَأَعْنَابٍ لكم فيها دواهم كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من بور سيناءة كتب الدون وصجر للآكلين وإن لكم في الأنوام لأورة نصيق مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الهوك محمدون وجاء سنى نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعجب الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال ألأ الذين كذبون uh -huh. إلا حياة الدنيا وموتنا هي ولا نحن بغيره إن هو إلا رضو اختار الله كرمه وما نحن له بمؤمنين قال ربنا صلّى ب ما كذبوا قال عنا قليل لا يسبوننا نبيين فأعطتهم صيحة من حقه جعلنا orang dalam ini أمة واحدة وأنا ربهم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرقون فذهبوا في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن لنا نبذهم به المال وبنينا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم بالخشية ربهم مشرقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون لنا ينطروا بالحق وهم لا يقضرون فالقلوبهم في غمرة من هذا لهم لهم كرون أم يقولون لي لنتضج أن بالحق ما أثرهم لحق كانوا ولو أتى الحق أن I'm dengan Allah إنما حسبه عند ربِّه فإنما حسبه عند ربِّه إنهم لا يُفلِح الكافرون وَقُرَّبَ بِالْوَرْحَقِ وَأَنْتَ Semayalah Nabi Allah. Allah. الله <سؤال> أكبر الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تاموا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله ربور رحيم والذين يرمون أسواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات da um. إذ تلقونه لأنسنتهم وتقولون بأفواهكم ما لرس لكم به علم وتحسبوا له هينا وهو علم أن الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهتان عظيم يعدكم الله أن تعودوا لي فيه أبدا إن كنتم مؤمنين ويوين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يمكنكون أن تشيعوا البائشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب Yeah والآخرة ولهم على المعظيم يوم تشهد عليهم أمسنتهم وعيدهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين من للقبيثين والقبيثين وللقيادات القيلات للقيلين والقبيون للقيبالز أولئك مغررون مما يموه لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين أنتم لا تدقو بيوت غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ذلك قليل لهم لعلهم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تذهلوها حتى يؤذن لكم فإن قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو لكم والله بما تعملون علي فيس عليكم جناهم أن تذهلوا بيوتا غير مسكونة فيها مسام لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يرضون لَا صَالِحٌ وَيُخْضَرُّ وُجُوهُهُمْ ذَلِكَ أَجْرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ بِمَا يَشَاءُونَ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتُ يَرْغَبْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَيَخْضَعْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظهر منها مِنْهَا وَقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ مَرُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَا يُبْدِينَ أو آباءن، أو آباء قولة، أو أبناءن، أو أبناء قولة، أو إخوان، أو إخوان، أو أي إخوان. saya akan teranggатив福 والذين يبدّرون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكتبوهم إن علمتم في خيارة وأتوم من مال الله الذي آتاكم فلا تبرموا فتريتم على البراء لَكُمْ آيَاتٌ مُّبَيِّنَاتٌ وَمَثَلٌ مِّنَ الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ يُنَوِّرُ سَنَا تِهِ وَالْأَرْضِ مَهْدِيِّنَ اشْتَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْنَّسْفَ مُبِينٌ بَالِغَةٌ لَّأَنَّهَا كَوْكَبٌ مُّبِينٌ قَدْ هِيَ شَجَرَةٌ مُّبَارَكَةٌ زَيْنَةٌ لَّا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ كَأَنَّ زَيْفَهَا نُورٌ لَّمْ تَمَسَّهُ النَّارُ نُورٌ نَرْمُو يَهْدِي اللَّهُ نُورُهُ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ النَّاسُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِمَوْتِ أَبِي لِلَّهِ أَن تُرفَعَ وَيُذْكَرَ فِي اسْمِهِ تسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيه تجارته ولا بير له من في السماوات والأرض والطيب صافات كل قد علم صلاة وتسبيح والله عليم بما يقعدون ولله يرض السماوات والأرض وإلى الرعي المصير ألنت أن الله يسجل سهادا ثم يؤلق بينه ثم يجعله كاما فترى الوجه فيخرج من خلاله وينسل من السماء جبال فيها من برد فيسر به من يشاء ويسرقه عن من يشاء يكاد سنى برده يذهب بالأبصار يقلب الله الليل ومنها وإذا نعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يحفو إليه نفعين أبيقوا بهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيق الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان ضوما لا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يقع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجوا قُل لاَ تُسِمُّوا طَاعَةً مَّرُوبًا إِنَّ اللَّهَ ظَهِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ إِن تَرَدُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلاغُ إِنَّهُمْ مِنَ الْصَّامِتِينَ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 وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونه لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك أولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسدن الذين كفروا موجزين في الأرض ومأوامهم وَلِرِجَالٍ نَصِيْرٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَأْذِنُونَا قُبَلَى لِلَّتِي مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ فَلْيَسْتَأْذِنُوا أُولِي الْحُلُمِ إِذَا قَضَوْا الصَّلَاةَ وَلْيُؤْذَنُوا لِمَنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَتَكُونُوا بَعْضًا مِنْكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَوَّامُونَ عَلَيْهِمْ بَاقُونَ مَلَأَ أَرْبَاحَ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ رَحْمَتَهُ وَالْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا دَخَلُوا الْأَقْفَالَ مِنْ الْقَوْمِ خَرُّوا فَمَنْ يَسْتَأْذِنُكُمْ فَاسْتَأْذِنُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَاعِدُونَ لَا يُنْسَأُونَ الذي لا يرجون نكاحا وليس عليهم النجماء أن يضعن في أبن غير متدرجات في زينة وأن يستعفن خير لهم والله سميع عليهم ليس على الآمن حرج ولا على الآرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكل أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت أفرادكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أفرادكم أو بيوت آبائكم أو بيوت عماتكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت إخوالكم أو فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فحية من عين لله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 إن الله ربور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول لينكم كدعاء بعضهم بعضا قد يعلم الله الذين يتسلمون منكم روابا فليحذر الذين يخالبون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما بالسماوات والأرض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 سمع الله من المحمد الله Allah